هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيدٌ فيتبعون ما تشابها منه فتبعون ما تشابها منه بتغاء الفتن وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقلطرة والقناطر المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله علده حسن المأاب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 رهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لهم مالك الملك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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وَمَن يُرِدْ ثُوابَ الدُّنْيَا نُقْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوابَ الآخِرَةِ نُقْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِنَّ اللَّهَ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 ولا يحسبن الذين كفروا أن ما لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين